Mələ risks with Kol عندما wati omm في والقوت هذا اطيل نسوع امن سبحانك فقينا than the one. Azərbaycan وخانك فقنا عذاب النار and mm -hmm. في خلق دما و هيا في خلق دما كفقنا ربنا إنك من تدخل النار ذا زيت <تصفيق> <تصفيق> ان كن بينا نسيئاتنا وتو سنمى الذنب ربنا فاستجاب لهم عمد عامل فَسَتَجْعَلُهُمْ مَرَمًّا فَسَتَجْعَلُهُمْ and uh, there ورِنْزُمٌ مِّن دِيَارِهِمْ وَأُلُوفٌ فِي تَبِيلٍ وَقَتَنُوا أَن كَانُوا وَقَتِنُوا يُرَنُّ عَنُومَ سَنِيءٍ مَوَدَأُ ذَخِينا and روح <تصفيق> اسن فتاع قليل ثم مأواه ظلم <تصفيق> you mm -hmm. أجر